ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت من قبل ان أحدكم الموت فيقول ربي لولا